وَمِنْ لَهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يجزي الذين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفاقشة إلا من إن ربك واسع مغفر هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة فَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَ اعندك علم الغيب فهو يرى ام لم ينبأ بما في صحف موسى الفاتحه وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس ایساني الا ما وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّ وَأَنَّهُ ان انه وَأَنَّهُ وَرَبُّ واقنا وَأَنَّهُ, وَرَبُشِّرَى وَأَنَّهُ أهلك رادني الأولى وثمود فما بقى وقوم نوح من قبل إنهم كانو اظلموا واطغوا والموتن في كتموا فتحة. هذا نذير من الدني الأولى أزفة الآزفة ليس لها من دون الله بسم الله الرحمن الرحيم يا سييم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستي تنزیل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون <تقلت> لقد حق إِنَّ جَعَلَهُمْ فِي أَعْمَىٰ بِهِمْ أَوْلَىٰ لَمْ سَهِيَ إِلَى الْأَقَانِسَ هُمْ مُقْمَهُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِهِمْ سَدَّ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّ فَأُولَّ شَيْئَانِ فَهُمْ لَا يُبَصِّرُونَ وَسَوَاءٌ in فی امام مبین وضرب لهم مثلا اصحاب القرية إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا او oh. وَلَئَمَسَّنَا مِنَّا وَذَابَ الْإِيبُ قَالُوا اقصى المدينة رجل يسأل الفاتح. <تصفيق> أتخذ من دوني آلهة إن يردنا. بي مِنَ الْمُكْرَمِينَ فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يرو كم أهلكنا قبلهم من القرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُنُوا سمره وما غمته أيديه، أفنا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةُ الْهُمُ الْنَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي مُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْنِيرُ الْعَزِيزِ الْقَالِيٌّ والقمر قدرناه منازل حتى عادكن هرجون القديم للشمس ينبغي له أن تدرك القمر ولا النيل سابق النهار وكل في ذلك يسقون. وآية لهم أننا خملنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون الفاتحة وإن نشأ نبردهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاغا إلى حين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَغَلَّكُمْ تُرْخَمُونَ وَمَا تَأْتِيْنَ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّيْنَ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُرْضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رُزَّ رَزْقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال ممين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صنحة واحدة تأقلهم وهم يخصنون فلا يستطيعون ترسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذاهم من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويننا من بعثنا من مرقبنا؟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 إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكمون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكعون لهم في ذا ولهم ما يدعون سلاما قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون أَلَمْ أَعَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُرٌ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صُرَاطٌ مُّفْتَقِينٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِي جَهَنَّمُ الَّكِ كُنْتُمْ إصلاوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفوائهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أرجلهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون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 لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مغضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسجرون وما يؤمنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من النطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلق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 بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا راد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكون كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسول الكريم الأمين رحمه <تصفيق>